كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما تقلت موازينه، فأمّما من ثقلت موازينه فهو في عيشة غاضية، وأمّما من خفت موازينه فأم. خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمّه هاوية وما أدرى كما هي نائمة. كما هي نار وما أدراك ما هي نار نار حامية نار حامية نار ح.